وَكَانَ ذَلِكَ ذلك عند الله فوزا أظيما 110. ويعذب المنافقين والمنافقات 111. والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء 112.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 119. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 110. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا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 بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّيْسَ يَقْلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُنَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ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 قم عنهم ببطن مكه من بعد من بعد ان اذفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كثروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا ان يد لغ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 116. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما 117. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 124. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا بِهَا بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 125. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين, آمنين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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرع ليغضب بهم الكفار